السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسير سورة النازعات قال الله جل وعلا بعدما ذكر أحوال الملائكة في قبضهم لأرواح العباد. أول السورة قال جل وعلا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يعني يوم ينفخ في السور كيف تنتهي الحياة على الأرض يكون الناس في شؤونه وفي أحواله ماذا يرعى غنمه هذا يشتغل في بيته هذا ربما يشتغل في دكانه هذا في تجارته هذا في, في مكتبه كل الإنسان على حاله فجأة ينفخ في الصور النفخه الأولى من الذي ينفخ في الصور إسرافين عليه السلام ينفخ في الصور سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الصور رسول الله إيش الصور الذي قال الله يوم ينفخ في الصور ما هو الصور فقال عليه الصلاة والسلام قرن ينفخ فيه القرن هو القرن الذي يكون فوق الخروف مثلا فإن اسفله يكون واسعا الذي عند رأس الخروف وعلاه يكون ضيقا وكانوا في السابق كانوا في السابق إذا اراد ان يصدروا اصواتا عالية يأخذون هذا القرن ويحفرونه من الداخل ويأتون إلى المنطقة ضيقة منه ويصدرون أصواتهم فيكون مثل الميكروفون يعني يكون عاليا فصور يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه شبهه فقال قرن ينفخ فيه إذا نفخ السرافيل عليه السلام في الصور كل من كان حياً على الأرض هذا الراعي وهذاك الصانع وهذاك المصلي وهذا الذي بين أولاده وهؤلاء الأطفال الذين يلعبون كل من يسمع النفخه هذه من يسمع هذا الصوت العظيم يصعق يعني تخرج روحه يموت مباشرة على الأرض يموت مباشرة على الأرض طيب والذين ماتوا قبل سنة وسنتين وعشر سنوات ومئة سنة وألف سنة هؤلاء في قبورهم عاتي لكن نفخة التي تكون النفخة الأولى لا يعرف بها إلا الأحياء الذين يصعقون لذلك سميت نفخة الصعب ثم يلبث الناس ما بين الراجفة والرادفه يلبثون أربعون مدة المدة أربعون قيل لأبي هريره هل هي أربعون سنه قال أبيت يعني ما أدري قيل هل هي أربعون شهرا يا أبا هرير؟ قال ما أدري هل هي أربعون يوم؟ قال ما أدري أبيت ما أدري النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعون ما فصلنا خلال هذه الأربعين ينزل الله تعالى مطرا تنبت منه أجساد العباد اللي, اللي تحت الأرض تنبت منه الاجساد وذلك أن كل ابن آدم يفنى إلا عجز الزنب العجز هو الفقرة الأخيرة الصغيرة التي تكون في آخر الظهر تبقى هذه الفقرة مثل البذرة سبحان الله التي التي ينبت منها الإنسان ف ينبتون فإذا تكاملوا في قبورهم نفخ في النفخة نفخ في الصور النفخة الثانية قال الله جل وعلا يوم يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض حتى الملائكة تصعق إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم اللي في الأجداث قيام ينظرون إذا نفخ النفخه الثانية الذين ماتوا من ملايين السنين لكن اكتملوا الآن في قبورهم والذين ماتوا قبل أربعين اللي ماتوا آخر من ماتوا كل هؤلاء يقومون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قال الله جل وعلا هنا يوم ترجف الراجفة اللي هي النفخة في الصور الأولى ثم بعد أربعين يوما تتبأ ثم بعد أربعين لا ندري هم أربعين يوم أربعين سنة أربعين شهر ما ندري الله أعلم لكن بعد أربعين تتبعها روادفة النفخة الثانية التي يقوم بها الجميع من كانوا ماتوا قريبا ومن ماتوا بعيدا طيب ماذا يحصل هل الناس يقومون وهم آمنون فرحون منشرحون مسرورون قلوب يومئذ واجفة يعني مضطربة كل واحد يقول يا الله والله بعزنا طيب كيف أنا أنا كنت عاقا والثاني يقول أنا كنت سارقا والثالث يقول أنا كنت مصليا لكن خائف أن أكون مقصرا في صلاتي الرابع يقول أنا كنت أصوم وأقرأ القرآن لكني أخاف أن أكون مقصرا الكل يخاف من فزع ذلك اليوم وقال جل وعلا قلوب يومئذ واجفة أبطارها خاشعة يعني خاشعة دليلة منكسرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يعني أئنا لمرجعون إلى الحياة بعد إذ ذهبنا منها في الحافرة يعني الحياة وذلك أن الإنسان في كده وتعبه في الحياة تجد أنه يخرج من بيت الصباح يذهب إلى هذا ثم يذهب إلى الدكان ثم يذهب إلى السوق ثم يذهب إلى المستشفى لولده ثم يرجع إلى البيت ثم يخرج مثلا سيارته متعطرة ثم يخرج مرة أخرى يركب في الأوتوبيس ثم كأنه يحفر يحفر يسعى فسميت الحياة بالحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرة هذا كان يقوله قريش كانوا يقولون معقول اننا سنرجع إلى الحياه معقول بعدما نكون عظاما نخرة العظام النخرة هي العظام التي يبست حتى أصبحت تتكسر وتتفتت ذهبت قوتها ذهب الماء الذي كان يماسك أجزاءها أئذا كنا يقولون لنبينا عليه الصلاة والسلام معقول نرجع للحياة كما قال الله تعالى عن آخر قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال الله كل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا انتم منه توقدون فقال الله تعالى هنا اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كرره خاسره هذا كانت تقوله قريش معقول نرجع بعدما كنا عظاما فرد الله تعالى عليهم في الآيات التي بعدها نقراها ان شاء الله في الحلقه القادمه والسلام عليكم